ويل كلهم زت الل مزه الذي جمع ما له وعده يحسب أن ما له أخلده كلا ليون بذن في الحطمة ليون بذن في الحطمة وما أدراك من الحطمة نار وما ادراك ما الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله نار الله نار الله الموقده التي تطلئ على الافئده انها عليهم مقصده ان في أمد ممددا ألم تر كيف فعل ربنا